يا نادل الجبار يا ادم فيقول لبيك ربي وسعدين والخير كله اليه يا ادم اخرج بعث النار يا ادم اخرج بعث النار فيقول يا ربي لما بعثت النار فيقول من كل ألد تسعمائة وتسعا النار وواحدا إلى الشنة قال صلى الله عليه وسلم حينها تدهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس شكارا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اضطرب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون تخيل إذا نودي باسمك وقيل فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله فقادت كالزبانية بين الصفوف متأطئ الرأس واجف القلب خاشع البصر قال ابن عمر رضي الله عنه يدني الله العبد منه يوم القيامة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 فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه فلك قال أرحمه فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك في, لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيؤتى كتابه بيمينه فينطلق بين فينطلق بين الصفوف ضاحكا مسرورا ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقب حسابي ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقب حسابي <تصفيق> النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها تآنيا كلوا واشربوا هنيئا بما أصدقتم في الأيام الغالية فيقول البشر فاز فلان وأفلح ثم ينادى بفلان بالفلان فلان العاصي الحاجر فيدنيه ربه من حتى يضع عليه كنها فيقول يا فلان أتذكر يوم كذا أتذكر يوم كذا لقد الله محاربا ربه بالمعاصي كم ليلة باتها على قسي ومنكرات وكم ليلة باتها على قواحش وآثام كم عسى الله ليلا نهارا كم جاهر بمعاصيه عصيت الله بمكان كذا وكذا فيقرره الجبار بذنوبه حتى إذا اشتد غضب الجبار عليه فأجل اشتد غضب الجبار عليه فقال يا ملائكتي خذوه يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي فيوتى الكتاب بشماله مقيدا بالسلاسل والحديث يسرقونه على وجهه يقول يا ليتني نفوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي ألك عني سلطاني النتيجة خذوه فغلوه ثم الجذي فصلوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون دقاعا فسلقوا جريمته إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبتل خيرا منهم وما نحن بمسبوطين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الألتات سراعا كأنهم إلى نصب يوحضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ضدنا ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ذلك اليوم الذي كانوا يعدون